في حلالك هذا تركها في مكانها قال هذه له ثلاثه ايام في هذا المكان ما عليها وذهب ليحضر عماله ليحملوها لما عاد ما وجد شيء يرجع الى البائع لا البائع سلمه وانتهى وما بقي له كيل ولا وزن ولا عد ولا ذر فالضمان حينئذ على المشتري نعم وهذا والدليل لما روى حمزة ابن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهم عن أبيه يعني عبد الله بن عمر صححه ترى في بعض النسخ في خطأ هو حمزة ابن عبد الله عن أبيه يعني عن أبي عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال ماذا السنه أن من أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو مما للمشتري ذكره البخاري يعني إذا بيع على حالته الراهنة الموجودة المشاهدة وما بقي ذرع ولا وزن ولا كيل فهي على حساب المشتري إن حضر إن حصابها آفة نعم وهذا ينصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال الصحابي رضي الله عنه من السنة فهذا ينصرف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الصحابي رضي الله عنه ما يقول من السنة إلا يقصد سنة محمد صلى الله عليه وسلم إلا أن يمنعه البائع قبضه فيضمنه لأنه تلف تحت يد عادية أشبه ما تلف تحت يد الغاصب وسواء حبسه على قبض الثمن أو غيره إلا أن يكون قد اشترط عليه الرهن في البيع إلا أن يمنعه البايع قبضه فيضمنه انتبه شخص اشترى من آخر بيت واطلع عليه المشتري واعجبه واشتراه والبيت خالي فقال المشتري للبايع اشتريت وقال البايع بعت انتهوا قال طلب المشتري المفتاح قال لا ما أسلمك المفتاح حتى تحضر القيمة كاملة القيمة ثلاثمائة ألف خمسمائة ألف أنا أجمعها لك اليوم وغدا وبعد غدا وأسلمك حقك قال أبدا سلمني بيتي أولادي في الشارع لهم ماوى قال ما أسلمك البيت حتى تسلمنا القيمة هذه يد غاصب عبارة معتدي في قوله ما أسلمك البيت ما دام البيت البيع تم سلمه وطالب بحقك أنت طالب بحقك أما ان تحبس البيت تمنعه إياه لا في هذا الأثناء نزل مطر وتجمع المطر في البيت فانهدم على حساب من على حساب البائع لان البائع منعه المشتري يمكن لو كان المفتاح بيد المشتري عالجه عالج البيت وفتح طرق السيل وخرج منه ولم يضره لكن تجمعت فيه الامطار فضرته والمفتاح بيد البائع البائع قد يقول أنا منعت المفتاح لحق لاني اطالب بحقي أنا أطالب بخمسمائة ألف قيمة البيت كيف أسلمه المفتاح والبيت وأنا ما السلم دراهم نقول دراهمك ثابته في ذمة الرجل ومن حقك أن تطالبه وإذا رفض أن تحبسه وهكذا أما أن تحبس البيت وتمنعه حقه بيته لا فيكون الضمان في هذه الحال على على البايع لأنه منع تسليم المبيع لصاحبه وهذا المنع بحق لا هذا المنع بغير حق نعم فيده في هذه الأثناء كيد غاصب نعم باب تفريق الصفقة وسواء حبسه على قبض الثمن او غيره يعني امتنع من تسليم المفتاح من اجل الثمن او من اجل غيره من الامور بدون رضا المشتري اما اذا رضي المشتري بهذا وترك المفتاح عنده فهو بمثابه الامانه لكنه اذا امتنع البائع من تسليم المفتاح قال حتى كذا الا أن يكون قد اشترط عليه الرهن في البيع إذا قال أنا أرهن البيت حتى تسلمنا القيمة ثم تلف البيت في هذا الأثنى فهو على حسن من؟ المشتري لأن الرهن حق ومن حقه أن يقبض الرهن حتى يسلم القيمة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول السائل شخص عليه كفارة يمين واخرج خمسة عشر كيلو من التمر موزعة على عشرة مساكين فهل عمله صحيح العمل صحيح نعم ما دام اخرج خمسة عشر كم يقول التمر خمسة عشر كيلو أخرج خمسة عشر كيلو من التمر وزعها على عشرة فقراء يعني كل فقير اعطاه كيلو ونصف فلا بأس فهذه كفارة وكافية لأن الكفارة هي نصف الصاع لكل مسكين لعشرة مساكين كل مسكين نصف الصاع يعني بمثابة كيلو ونصف أو أقل من الكيلو والنصف لكن ما دام الأولى أن يزيد فيها لأن الزياده في الكفارة والصدقة مطلوب يقول السائل قدمت من القصيم الى المدينة ثم الى الطائف مرورا بمكة واقمت فيها عدة ايام ثم احرمت من وادي محرم واتيت بعمرة فهل فعلي صحيح قد يكون عملك صحيح وقد يكون غير صحيح اذا كنت حينما خرجت من المدينة من ميقات اهل المدينة تريد الطائف ما قصدت مكة وإنما أردت الطائف فقط ومن الطائف ما تدري أين تتوجه قد تتوجه إلى ابها وقد تتوجه إلى مكة وقد تتوجه إلى جدة ما تدري إنما إذا وصلت الطائف قررت فلا بأس عليك في هذا الحال أنت في الطائف تحرم من وادي المحرم وتخرج وتدخل مكة وتؤدي عمرتك أما إذا كنت خرجت من المدينة تريد مكة لكن قلت في نفسك لا داعي أن أحرم من الآن وإنما أذهب إلى مكة وجدة وكذا فإذا انتهيت مررت ذهبت إلى الطائف وأحرمت من هناك نقول لا هذا لا يجوز لك لأن ميقاتك في هذه الحال هو ميقات أهل المدينة أنت في المدينة تخرج منها وتريد مكة سواء أردت مكة مباشرة أو مرورا بجدة أو غيرها فيكون في هذه الحال تجاوزت ميقاتك الذي يجب أن تحرم منه وأحرمت من غيره فعليك هدي الأول قصد الطائف من المدينة قصد الطائف وما قصد مكه ليس عليه شيء فاذا عزم على العمره من الطائف يحرم من السيل او من وادي المحرم الاخر من المدينه قاصدا العمره لكن يقول واخر العمره نقول احرم واخر العمره عليك احرامك اما ان تفرض لنفسك ميقاتا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 تقول السائله هل يجوز للمراه ان تطوف لوحدها بدون محرم سواء طوافا واجبا او تطوعا نعم المراه تطوف بالبيت شرفه الله وحدها ولا يحتاج ان يطوف معها رجل والواجب عليها ان تطوف بعيدا عن الرجال لا يكون معها محرم لها ولا غيره تاخذ ذات اليمين وتبعد عن الرجال والرجال ياخذون اليسار القرب من الكعبه ولا يختلط الرجال بالنساء لا يجوز للنساء ان تزاحم الرجال عند الطواف والمحرم للمراه لا يلزم الا عند السفر اما عند الطواف او عند الاقامه في مكه أو في أي بلد من بلدان المسلمين لا يلزم لها المحرم يعني المرأة إذا أحضرها وليها للإقامة في مكة ووصلت مكة تقيم وحدها في مكة ولو أشهر أو سنوات ما يلزم لها المحرم في الإقامة في البلد وإنما يلزم المحرم في الطريق في السفر يقول السائل إذا استلم المشتري مفتاح السيارة ولم يحركها فهل في هذه الحالة يتم القبض هذا لا يتم به القبض لأن مفتاح السيارة ماذا يؤدي قد يستلم مفتاح غيرها ما يكون له نتيجة وإنما يقبض السيارة بتحريكها وتشغيلها ونقلها من هذا المكان ولو أعادها إليه تقول السائلة امرأة مريضة وتأكل الحبوب المانع للحمل بدون اذن زوجها فهل عليها شيء ما يجوز للمرأة ان تستعمل موانع الحمل بدون موافقة زوجها لان اهم فوائد النكاح هي طلب النسل وطلب النسل غرض للزوجين معا فلا يجوز للرجل أن يمنع زوجته من الحمل إلا لمبرر شرعي مستساق ولا يجوز للمرأة أن تمتنع عن الحمل بدون موافقة زوجها إلا بمبرر شرعي فلا يجوز للمرأة أن تخفي الحال عن زوجها لأنها قد تضر في هذا هو يريد النسل يريد الذرية فإذا بها تفسد عليه معرات فلا يجوز لها ذلك إلا باتفاقهما إذا اتفق مع انه يحسن أن يتفقا على طلب الذرية ويحرص على ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم قال تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الامم يوم القيامة فمن أهداف النكاح والأهداف الأساسية هي طلب الذرية فلا يجوز للمرأة أن تغش زوجها في ان تستعمل ما يمنع الحمل بدون علمه. يقول السائل اشتريت قطعة أرض من صاحب المخطط ودفعت العربون واستلمت إصالا بذلك ثم جاء شخص يريد هذه الأرض فأحاله صاحب المخطط إليه وأعطاني ما دفعته وربح عليها وأكمله بقية المبلغ واستلم الأرض فهل الربح الذي أخذته صحيح إذا كنت قد استلمت الأرض؟ أو عرفتها وطلعت عليها فالربح هذا صحيح أما إذا كنت اشتريت في المخطط ولا تدري أين هذه الأرض ثم بعتها في المخطط ولا تدري أين هذه الأرض قد تبا عشر بيعات وهي لا وجود لها وإنما هي وحبر على ورق فلا يصح ولا بد أن تطلع على هذه وقبض مثلها الاطلاع عليها خالية من الموانع لأنك قد تبيعها ويبيعها من بعدك وهكذا وهي مقام عليها عمارة لفلان فلا يجوز حتى يتم القبض يقول السائل هل عدم قطع يد السارق عبارة ان السارق لا ياثم لان صاحب المال مفرط قطع يد السارق وعدم قطعه قطعها لا علاقه له بالاسم السارق اذا اخذ مال غيره سواء كان من حرز أو من غير حرز فيحرم عليه ذلك ولا يجوز للمرء أن يأخذ مال غيره يحرم عليه ذلك لكن العقوبة المرتبة شرعا يجب أن تكون مستوفية للشروط وخلو ذلك من الموانع وإلا فالمرء يأثم وهو مطالب بهذا المال أخذه من أي مكان فإن لم يدفعه في الدنيا فهو مطالب به في الآخرة في يوم لا دينار ولا درهم ولا ريال وإنما هي الحسنات والسيئات فيؤخذ من حسنات الظالم للمظلوم فإن لم يوجد للظالم حسنات أو نفدت أخذ من سيئات المظلوم وطرحت على الظالم وطرح في النار كما قال عليه الصلاة والسلام للصحابة رضي الله عنهم اتدرون من المفلس؟ قالوا يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع ما عنده دراهم ولا عنده أثاث ولا متاع في البيت ما عنده شيء قال لا ليس هذا هو المفلس هذا فقير ومع الاحتساب يكون ماجور واجره عظيم بالصبر والاحتساب لكن المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بحسنات امثال الجبال حسنات عظيمه ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا فيؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته فان فنيت حسناته قبل ان يقضي ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار هذا المفلس لأنه معه حسنات كثيرة لكن أخذها الغرماء استوفوا بها وما بقي له من شيء يقدم حسنات ويجمع حسنات ليأخذها الآخرون لأنه تسلط على الناس إما بأموالهم أو تسلط عليهم بلسانه وظلمه لهم أو نحو ذلك فالمرء قد يتكلم بالكلمة القبيحة عن أخيه المسلم يقتص بها حسنات عظيمة يأخذها هذا المتكلم فيها المظلوم من الظالم وهو لا يظن أنها تساوي هكذا أو ربما قالها ليضحك الآخرين كان يتهكم بأخيه المسلم أو ينسبه إلى البخل أو الشح أو ينسبه إلى الدناعة أو ينسبه إلى الفسق وليس بفاسق أو ينسبه إلى أمر مشين وهو لا يعلم فيقتص لهذا المرء تأخذ حسناته لهذا وإن كان القائل ربما قال ذلك ليضحك الاخرين او ليتفكه مع الاخرين في عرض اخيه المسلم وصيه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه وصيه له وللامه قاطبه من اولها الى اخرها قال له عليه الصلاه والسلام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 ما يحصده اللسان من الكلام السيء هو الذي يوصل المرء إلى المهالك واللسان أيها الاخوه كما قيل سلاح ذو حدين إن استعمل في الخير نفع نفعا عظيما وإن استعمل في الشر ضر ضررا عظيما والعياذ بالله إذا استعمل في ذكر الله وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح للمسلمين وإرشاد الضال وتعليم الجاهل وغير ذلك من الأمور الحسنة نفع نفعا عظيما والله جل وعلا يقول والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما في سياق الصفات الحسنة التي أثنى الله جل وعلا بها على عباده المؤمنين وقال ولذكر الله أكبر وإذا استعمل في الشر والعياذ بالله فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ إذا استعمل في السب والشتم والغيبة والنميمة وقول الزور وشهادة الزور والتهكم بالمسلمين ونسبتهم إلى ما هم برآء منه ونحو ذلك فهذا هو الذي يكب المرء في النار والعياذ بالله على وجهه فليحذر المسلم من لسان نفسه كما قيل أعدى عدو لك لسانك إذا ما أحكمت القيد عليه وضبطته وإلا فإنه يهلك صاحبه يقول السائل إذا نويت بالعمرة وأنا في جدة فسافرت إلى المدينة للزيارة ثم أحرمت من ذي الحليفة فهل علي شيء؟ إذا نويت العمرة من جدة يعني رغبت أن تعتمر فقلت بدل من أن أحرم من مكاني هذا لأن المكان الذي ترغب فيه العمرة دون الميقات هو ميقاتك حينئذ فقلت بدل من أن أحرم من هنا أذهب إلى المدينة وأزور المسجد النبوي وأحرم من ميقات أهل المدينة هذا حسن أما إذا نويت العمرة من جدة يعني دخلت في النسك ولبست ملابس الإحرام وقلت لبيك عمرة ثم عدلت وقلت أسافر للمدينة وخلعت ملابس الإحرام نقول لا ما دمت دخلت في النسك ما تخلع ملابس الإحرام وتخرج من النسك حتى تؤدي فإذا رغبت في العمرة وسافرت سافرت إلى المدينة واعتمرت من هناك فحسن وإذا دخلت في العمرة دخلت في النسك أحرمت وأنت في جدة فما تتحلل منه من أجل أن تسافر إلى المدينة وتحرم من المدينة وإنما تأتي بالعمرة أو تسافر إلى المدينة وأنت على إحرامك لا حرج عليك يقول السائل إذا حضرت الجنازة فهل يسأل الإمام عن حالها؟ إذا كان صاحبها يصلي أو لا يصلي ما يحسن هذا لأن هذا في تشكك في أحوال المسلمين ما دام جنازه مسلم أحضره أولياؤه للصلاة عليه فما يحسن للإمام ولا لغيره أن يسأل وإنما يصلي عليه يصلي عليه إحسان ظن بالمسلم وما دام مسلم قدم بين يديك للصلاه عليه سواء كنت اماما او معموما فصل عليه ولا تسال يقول السائل بعت ذهب بمبلغ ثمانية آلاف ولم يجد البائع المبلغ في المحل فذهبت معه بعد أن استلم الذهب لمحل مجاور وكتب لي شيك يعتبر العلماء كتابة الشيك بمثابة استلام القيمة لأنها بالوسائل الحديثة بإمكانك أن تنقل ما في هذا الشيك من حساب صاحبه إلى حسابك وأنت في مجلسي العقد فلا حرج في هذا إن شاء الله. مثل هذا كذلك السؤال هذا يقول بالنسبة للشكات المصرفية أنا أعطي البنك هذا المبلغ بالريال. السعودي على ان البنك يعطيني شيك بالدولار او الجنيه او غيرها بجهة ما وهذا مثله لان استلام المرء لهذا الشيك بقيمته يعتبر بمثابة استلام القيمة لانه بالوسائل الحديثة بالامكان ان يستلم المبلغ في الحال من المكان الذي احيل عليه الشيخ فلا باس بهذا ان شاء الله يقول تزوجت موظفه بعد دخولي عليها خيرتها بين أمرين ترك العمل أو الاستمرار فيه على أن تتحمل في الخيار الثاني نفقتها وأولادي منها أقول إذا لم يشترط عليك في الأصل عند العقد أنها موظفة ورضيت بهذا إذا اشترط عليك عند العقد أنها موظفة ورضيت بهذا فليس من حقك أن تخيرها حينئذ ولا أن تفصلها من عملها أما إذا لم يشترط عليك فمن حقك لأنك تزوجت المرأة من أجل أن تكون لك ولا يشركك فيها غيرك بعمل ولا غيره فإذا خيرتها كذا أو كذا فلا بأس عليك حينئذ أهل مكة إذا أرادوا العمرة من أين يحرمون يحرمون من الحل من أي مكان من الحل وليس من التنعيم فقط وإنما التنعيم هو أقرب الحل إلى المسجد الحرام هذا شرفه الله أو أحرم من عرفات